يا اهل بيت الرساله يا مصابيح العداله انتو انوار الجلاله يا مصابيح العداله يا اهل بيت الرساله الاحمديه ويا مصابي حيل العداله الحدريه ويا نجوم ساطعه بنور الذكيه ويا شموس العصمه وبدور الذهيه انتم انوار الهدايا وانتم قدواء للبرايا ويصعب حبكم جمالا يا, يا, يا مصابيح العداله ويا مصابيح العداله يا اهل البيت الطاهر يا مصابيح العداله انتم انوار الجلاله يا مصابيح أنتم حبل الله المتين اللي مسالك بكم ومن الله كل العز تملك وانتم مهبط وحي القدر ولينا مسالك ونكرحبكم يا اهل المجد يا منبع العز واهل الكرامه ومنتهى علوم اي الامامه وبكم الكون يتلالا يا مصابيح العداله يا مصاب يا بيه يا العداله العداله يا عداله تصكم المعبود لنا بكل اراده مفخر وانتم مصدر للسعاده وانتم عينا وانتم زينه للقياده وانتم ساده والقوم تلوقي السياده وانتو صووان الامانه وانتو عنواني الديانه ومن نبي هادي سلاله يا مصابي حيل عداله يا مصابي حيل عداله يا مصابي حيل عداله انتو عنوان يا مصابي حيل يا اهل البيت رسالة يا مصابيح العدالة عين وايل جلاله يا مصابيح العدالة يا مصابيح الظافر وقادات الامة وانتم عترة الطاهرة ومنبع العصمة و له ل اهل السماء و ل اهل الارض رحما و انت عضل مدار الظلم نقما واخره دنيا او نجحنا بعنا و اشترينا امر ربحنا والربح عز هو يا مصابيح العداله يا مصابيح العداله العداله يا مصابيح العداله انتو انوار الجلاله يا مصابيح العداله آه يا اهل البيت الرساله يا مصابيح العداله انتو انوار الجلاله يا مصابيح العداله يا مصابيح, العدالة. يا مصابيح العدالة. يا ومصابيح الهدايا يا بحور المكرمه بيوم السجايا خصكم المعبود لنا من البداية اشرف نعمه الشرف لينا للنهايه يا مخزن رحمه الله ويا معاد حيكمه الله وللنعيم انتو دلالا يا مصابيح العداله ويا مصابيح العداله يا قلب الرساله يا مصابيح العداله انتو انواء يا جلاله يا مصابيح العداله يا اهل البيت الرساله ساعي العداله أنت انوار يا مصابيح, العدالة يا مصابيح, العدالة يا مصابيح العداله يا مصابيح العداله سفن نجااتنا مخاطئ وانتم قلنا من الازل اعظام خواطي والتزمنا بكم احنا بكل ما وكل عقيده ما بحماكم احنا باكر إن دين بها العقيده وسرها كل لحظه نعيده وحب بكم اتصال يا مصابيح العداله يا مصابيح العداله رساله يا, يا مصاب